أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يوند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 بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يوند ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم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 الله الصمد لم يند ولم يوند ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد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 وَدَم يَكُن لَهُ كُفُوًا أَحَد بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم كُنْ هُوَ اللَّهُ أَحَد اللَّهُ الصَّمَد لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَد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 بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يند ولم يودد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ودمج كله كفوا أحد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 لم يلد ونَمْ يُنَدَّ وَلَمْ, ولم يَكُلْ لَهُ كُفْ وَنْ أَحَدٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْهُ وَاللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلْدُ وَنَمْ يُنَدَّ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كُنْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ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 قل هو الله أحد الله الصمد لم يند ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد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 لم يلد ولم يوند ودمج كله كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم كل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يوند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 قل هو الله أحد الله الصمد لم يند ولم يوند ولم يكن له أفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد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 لم يلد ونَمْ يُنَدَّ وَلَمْ, ولم يَكُلْ لَهُ كُفْ وَلَا أَحَدٌ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُنَدَّ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 لم يند ولم يوند ولم يكن له أفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يند ولم يوند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 لم يلد ولم يوند ودم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم كل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يوند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 لم يلد ولم يوند ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يوند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 وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ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 لم يلد ونَمْ يُنَدَّ وَلَمْ, ولم يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُنَدَّ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 الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كف و أحد